بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بصروات صاحب القداسة والغطة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث وإشراف جناب الأب الورع القمص سمعان إبراهيم كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بجبل المقطم تقدم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم قصة حياة القديس سمعان الخراز ومعجزة نقل جبل المقطم إعداد درامي وإخراج سمير فهمي أحباء الأفاضل سؤال أتمنى كل واحد منكم يسألوا النفسه ويشوف إجابة السؤال هتكون أيوة ولا لا السؤال يا حبايبي هو هل إيمان برب المجد يسوع وكنيست القبطية الأرثوذكسية إيمان كامل سابت قوي لا يتزعزع لا يخاف ولا ينكر ولا يتراجع صدقوني إن كانت الإجابة حتكون أيوة أؤمن بالرب يسوع المسيح وبكنيسته القبطية الأرثوذوسية إيمان كامل ثابت قوي وبنفس كل وصياه وتعاليمه أنا أقدر بإيماني أتغلب على كل صعاب الحياة ومحاربات الشيطان وأقدر أنال الغلبة والانتصار بقوة إيماني أنا كمان بإيماني السابت وبالمسيح يقدر يخليني ألقل الجبل من مكانه أيوة يتنقل الجبل من مكانه من تعد فيني حبيب مش رب المجد قال في إنجيل مجد اسحح 17 آية 20 الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديه يسوع المسيح إلى هنا هو لألكدر واحنا المؤمنين باسمه مصدقين وعده والمسيح حبيبي يستطيع بإيمان فيه أن ينقل الجبل من مكانه أيوة ينقل الجبل من مكانه بإيماننا الثابت القوي في المسيح وما تستغربوش يا حبيبي لأن ده حصل فعلا حصل في أهم حدث في تاريخ العصور الوسطى لكنيستنا القبطية الأرتزوسية في القاهرة حوالي سنة 979 ميلادية يوم ما تم نقل جبل المقطن أكبر المعجزات اللي حصلت على الأرض جبل المقطم اتنقل يا حبيبي بواسطة راجل فقير كان بيحب يقرأ كلمة ربنا ويعيشها الراجل ده بقوة إيمانه وعمق محبته للإله قدوس رب المجد المسيح مخلصنا وإيمانه السابت بكنيسة المسيح القبطية الأرسوزوكسية اتنقل الجبل من مكانه ازاي نشوف ونرجع لقاهره المعز لدين الله الفاطمي في القرن العاشر ميلاد رب المجد يسوع المسيح صباح الخير سلام يا أخي سمعان السلام والنعم يا ست ديئة. انا جايب معايا قتله الميه بتاعت كل يوم اسمح لي ادولك الدخه في الزير اتفضل يا اخي سمعان هو عم يوسف لسه قاعد برضه صدقني لسه يا اخي سمعان المرض زاد عليه وجسمه محتاس ومش قادر حتى ينزل من على سريره الا للضرورة ربنا يشفيهولك وييديه الصحه ربنا يطيب وبركه كبيره انت اللي بركه يا اخي سمعان ربنا يجيك القوة قد اللي بتعمله من خير مع كل شعب المسيح وخصوصا كبار السن اللي زيي انا وجوزي المريض يسطس مش عارفه دوله محبتك كنا حنحصل على المية ازاي انا خليق خاطي بكفر انظاري يا ستليه يا ريت إلهي وحبيبي يسوع يقبل خدمتي وتوبتي لو سامحني الفايله تصير عشان افدا خيره الميه حاضر اتفت خلصت نقل المية ولا لسه في البيوت تانية لسه بيت عم الأشقية أنقل لهم اربط المية ولا حأفتح دوك هم. ربنا يعود تعب محبتك إبرام ابن زرعة وده مين يا وزيرك عفر إبرام ابن زرعة من بلاد المشرق يا مولاي الخليق المعز لدين الله سرياني كنسي من نصارى المشهود المشهود ليهم بالطيلة والتقوى ومن الأسرياء ويعتبر واحد من أكبر التجار في مصر. أحب أشوفه يا جعفر هايحصل يا مولاي. أنا بس حبيت أخذ إذنكم ومفتتكم الوزير جعفر الوزير جعفر شغال ما بيونش عمال يجلب المولان المعز لدين الله أشكاله أجناس مش تفايع علينا أقباط نصر بتجيب لمولانا الخليفة نصارى من المشرق مش بعيد تستورت لنا المسحيين أيوة مش بعيد تستورتهم لنا من روما كمان يا يعقوب يا ابن يوسف يا ابن كليس برضو مصر انك تظهر عدوتك وعداوت جنسك اليهودي لأتباع ديالة السيد المسيحي اشمعنا انت لما جبت المجلسي بلدياتك وصديقك موسى انا ما اعتربتش ولا حد من قلساء المسيحيين اعترض عليه عموما انا بحب مدعباتك وافاشاتك يا يا ابن, <تصفيق> ابن جئنس ربنا ربنا يخلي مولانا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باني ومؤسس القاهرة عام تسعمية تسعة وستين من من ميلاد السيد المسيح قلها ولا بس. ولا مش عايز تنتق يا مولاي خلينا في المهم انا عاوز اقول ان مجلسكم يا مولانا بيجمع أفضل رجال الدين والعلم والشقرة والأدبا وإحنا وإحنا ما نعرفش إذا كان إبراقام بن... ابن زرع يا عقوب كلهم حصل بعض يا جعفر بس الحقيقة إحنا ما نعرفش عنه معلومات كتيرة وأنا أخاف آه. أخاف آه. تخاف المعين وزير واستغنى عنه وتحاربه زي ما بتحارب المسيح الفاضل قزمان ابن مينا الشهير بابليوم اللي من يوم ما دخل مجلسي وانت خايف عين وزير يا مولاي اهدى اهدى وهد اللعب يا يعقوب ابن كيلس وخف حركاتك اللي بتظهر فيها قرهك للنصارى واعرف كويس ان المناظرات والمناقشات اللي في مجلسي حتضم دايما المسلم مع المسيحي مع اليهود يا ابن كيلس امر مولاي مولاي الخليفة المعزي اشر وكل يهود مصر مصر بس كل يهود العالم ينفذوا اوامر مولاي الخليفة مقلت ليش يا جعفر اخوانا المسيحيين اختاروا البابا الجديد ولا لسه النهاردة مجمع الاسخفة حيكتاموا في كنيسة ابو سرجة يا مولاي انا رأي ان جنبكم تتدخلوا يا عقوب اسكت خالص اهو كتمت كتمت يا مولاي يا أبائي وإخوتي قرر مجمع الأسقفة لكنيستنا القطية الأسلوكسية إنه يدعي جميع الأبائي الأسقفة والأرخنة عشان نجتمع هنا في كنيسة أموسرجة نتباحث في أحوال كنيستنا شعب المسيح أصيب بفطور روحي كبير تمام يا أمبادو ماجيس اتبعي يسيطر على شعب الكنيسة في مصر شعور إنهم هيمتصلوا حياتهم الألمانية بعيد عن رب يسوع اللي تستمد منه البشرية المؤمنة باسمه كل المعونة والرجاء والآية من رسالة شعقوب إصحح واحد بتقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يا أمبى بموة يا أباء الأسقفة إحنا مسؤولين عن الكنيسة وشعب الكنيسة ومش حلقة مكتوف الأيدي قدام الحالة اللي وصلت لها الكنيسة بأننا سنتين دلوقتي بعد نياحة الأنبى مينا الثاني البابا واحد وستين على كرسي ماري موركوس الرسول اللي تنيح سنة تسعمية تلاتة وسبعين ميلاديا واحنا دلوقتي سنة تسعمية خمسة وسبعين وكرثي ماري موركوس خالي وينتظر البابا تنين وستين ليقول كنيسة في المسيح في الظروف الروحية الصعبة اللي احنا بنعيشها وذا رغم من الكنيسة بتعيش فترة حب وتسامح بسبب عدالة وحسن معاملة معزد لدين الله الفاطمي لشعب المسيح في مصر يعني رأيي يقتك ايه يا انباس ويرس اقترح ان احنا نقيم قداس الهي هنا في كنيسة ابو سرجة الاسبوع والرب القادر حيلهمنا حسن الاختيار لمن يعتلي السد الملقصية لي ما اسمعنا يا حبيبي المعز بدين الله الفاطمي او الخلفاء الدولة الفاطمية في مصر كان بيعامل كل شعب مصر الطريف الثلاثة اليهود والمسيحيين والمسلمين معاملة حسنة وبدون اي طفلقة وكلنا عارفين حبيبي ان بعد ما تنيح البابا مينا الثاني البابا الواحد وستين لكرسي ماري مرقص استمرت الكنيسة سنتين كاملتين بدون بابا على كرسي ماري برقس يا حبيبي مين اللي هتختاروا العناية الالهية ليصبح البابا الاثنين وستين لكنيستنا القبطية القرسزوسية واللي هيكون خادم للجميع من اجل مجد اسم الله مقتديا بالرب الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين يا يا ابن، الشوال مخروم والأمحي بيسترسم من يعني ميزان المكتوب عليه لازم يكون قال له نقص أنا بطلب منك تعيد ميزان عشان قلبي يطمن وضميرك يرتاح هو أنت يا أخي زكريا لازم كل مرة ترازجينك شوية الحبوب كلها موزونة ومزانها مكتوب على كل شوال وإن كان على ضميري أنا ضمير مرتاح عجبت تاخذ الشوال بالوطن المكتوب عليه تؤرد 4 دينار وتشين مش عجبت شوفك ما زمن حبوب تاني أخ يعني يا ابني أخذ الشوال ناقص أصلا ده النصر دينار اللي نكتبه من بيع الشوال ده بجيب جب به العيش اللي يا دوب تكفي ولادي ومؤم ربنا هو اللي عالم بالديون اللي عليها يعني مش نعصى ماتوجعش بمجداء وشوف مصلحتك هو فين المقدس إبرام عم خيالي اللي كان بيشتغل قابلك وفتكر ربنا كانت معاملته معاني يووووو! <متصفيق> <متصفيق> مش حطرت بل كلامك الفاضي وشوف مصلحتك حتقول عمان خيري و المقدس هو يعني المقدس إبرام حقا م <مقلد> fluid <برقام> سلام يا رخلك المقدس إبرامنا فم زرعا سلام والنعم عليك يا رجل يا طيب أنا سمعت كل حاجة أخ زكري بقى المرة اللي فاتت سمحتك فهمتك إن احنا قدام للناس دول بالمعروف والكلمة الطيبة أصل, أصل إيه يا ابن الشوال المقروم ده لو نرس ميزانه حداية أنحة وحدة تحمل ميزان بالرجل الطيب اللي بيلاقي من وراها رزق ولاده انا فهمتك ان الامانة اهم عندي من كنوز الدنيا رجل الطيب زكريا بيحاول يصحى ضميرك وانت عمال تجرح ضميره بكلامك البطال وناس اللي قالوا معلمنا بولس الرسول وهكذا تخطئون الى الاخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون الى المسيح يام قدس ابراء سامحني يا اخ زكريا حالا هخليهم يطلعولك من المخزن شوال امر فوق شوال المخروم وهتاخد الاثنين بسعر شوال واحد وانت يا ملخص يظهر انك مصر على خطاياك تاخد يا ابني حسابك وربنا يسهل لك طريقك في مكان عمل تاني يا عم ولا كلمه قلت يا خد حسابك وربنا يسامحني ويسامحك منك لله يا زكريا منك لله يا زكريا هطلع في ايه, إيه؟ وإنت يا عم زكريا لو سمحت خد كيس الدنيا دي وسد دينا ايوه بس احنا اخوات وده خير ربنا ما تنكففش من أخوك الخاطئ ابراقام بن زرع خل يا حبيبي وكل اللي تحتاج له تيجي تاخده من خير ربنا سلام يا عم ابرقام سلام يا جرجس استنى عاوزك قبل ما تخش تشوف شغلك في المرسل اسمح مش يا الله دي هحمل الذكرتين على ركوبة والتكرى على الله ربنا عوضك كل خير سلام مع السلام يا أخي زكريا رب المجد يبارك حياتك هيا جرجس خلصت المشوار اللي كلفتك بيه ايوة يا عم برقام وانا راجع بعد ما جبت الخمسين دينارة وهم ودول حساب الشعير سألت عن الست ارمالة المرحوم عم بولس ساب لها بعد ما تنيع ثلاث ولاد اكبرهم عنده اربع سنين ما عندهاش ولا فلس تصرف منه وكل اللي تقدر تقدمه لولادها عشان تسد دجاهم انها تسلق لهم البصل في مياه بملح وعيش ناشف يا خطيطة يا ب أنا اللي عيشت وحيد لا زوجة ولا أولاد بنام شاب من متدفي على فرش ليل وكتير من إقوة الرب زي أرملة المرحوم بولس مش لاقين الأكل الضروري لحياتكم ولا الغطاء من البر. يا خطيتي اتمع جرجس تاخد الخمسين دينار فلوس الشعير اللي معاك تروح تشتري ماشو وغطاء وأكل من أفخر الأنواع وتوديهم لأخت الرب أم الأولاد اليتامى. وتديهم قيزة لننير دي كماشر وربنا يسامحنا ويغفر قطيتي رب المجد قال في إنجيل مت أصحاب 25 بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبهي فعلتم يا سماعي سير الصندل اتقطع وانا ماشي عند الحز وتكعبت وقامت وين جرحت في رجل. قلت مفيش غير سامعاني الإسكاتي هو اللي هنسلحوه رجيت لك عشان تخيط لي السير وكويس اني عيزك فاتح خذ يا سامعان السندل اهو طيب خذي عنك كوي وعلى فكرة ممكن تاخد الصندل ذاتي تلبسيه وتروحي بعد الظهر اتبعاتي تاخد الصندل بتاعك ليه هو انت مش عايزني اقعد معك ولا ايه ده انا حتى فاضي وما رايش حاجة وقلت علي فرصة نعط هو اندردش ايوه بس انا مش خاضي يا سيدي اصحى الله اللي في ايدي دول وبعدين اصلح صندلك ما تبضلي بقى شوية يا سمعان يا اخ خد بالك من نفسك حبيتين ولا انت ولا انت مش عارف قيمة نفسك نفسي انا عرفك كويس انا اخضى انسان ومحتاجني مغفرة ربي ويريت يقبلني في خطيتي. ما تقصي كده ده أنا حتى بسمع كتير عن أعمال الخير اللي انت بتعملها يا سماعين تبقى ازاي بقى إنسان خاطئ وبصراحة بصراحة بقى انت عجبني قوي يا سماعين يا ستة انا هسيب الدفئي دي وهصلح سير صندلك اتفضلي عودي وما تتكلميش عشان هصلحولك وتتفضلي الحال سبيلك حاضر اجني قعد اه ردي بتوجعني من الواقع بص بص يا سمعان شوف رجلي محمرة مثل بص شوف رجلي يا, يا خاتل يا سمعان يا أخطر قطار أنا بصفت ليه ليه يا أنت قلت كل من ينظر إلى إبراهة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبك فإن كانت عينك اليوم لا تأثرك فاقلع ولقيها عنك لأنه خير لك لأهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وجاءنا يا شكسر يا رب احنا ساعملت ده سيلا عيك بالمجرس اللي في ده يا شكسر يا رب الحاوا يا ناس الحاوا عي السمان الاسياف يا لاحظ المجرس دلوقتي بعد ما صلينا أداس الأحد المهاردة في كنيسة أبو سيرجة في شهر طوبة 687 بالشهداء يناير 975 لميلاد رب المجد الفادي يسوع المسيح نطلب من ملك الملوك ورب الأرباب الثالوث المقدس الآب والإب والروح القدس الإله الواحد نحن مجمع أساقفة أراخمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مطلب أن تحل بركة قدسه القدوس علينا ويختر لنا الرائع الصالح اللي يرعى الكنيسة وشعب المسيح المؤمن شايف سيدنا الأنبس ويروس شايف الشيخ الوقور اللي دخل الكنيسة وراح يلاك قدام سلطة العدرة ومنور أيوة شايف بيولع شمع قدام سلطة العدرة ده عليه عزل مبروك شايف شايف نور النعمة يلاقي اللي, اللي بيستع من وشه مايفكرش ان يحتر بمزمور داود النبي مثل الدهن الطيب على الرأس الناجل على اللحية اللحية تهارون الناجل على جيب قميصه. هو ده قصدني يا هو ده الاختيار الالهي استنوا استنوا هو ده فعلا الاختيار الالهي يا رجل يا طيب يا سيدنا الى الآبة هامي نعم نيرتك تتكلمني أختي تتحلمني قطعت صماتك قدام صورة أم الإله انت مين أنا ابن خاطئ ابراهيم ابن بره تيجي نفسك يا ميصطس الدايره نسيت تسير لك انت والخلالئه وتيجي لحد بيتي انا ده الساجر خاطف بطان ده انت بركه كبيره يا سمعان يا اخويا احنا لما سمعنا باللي حصل لك وانك قفلت دكانك قلنا لازم نيجي نطمن عليك من يومي أمسد الله في بيبي صاحي مني نبي بصل بصل للإله القدوس رب يسوع المسيح إني سمع عبد الخاطي سمعان ويغفل إلهين الخاطيا زللت تفتكر هاي سمعاني وبزن السدر الحلو يا سمعان المسيح إله حنون فتح قلبه وصدره لكل ابناء المؤمنين هو مش ممكن يسيب حد من أولاده ويتوه عن طريقه يجري ويدور عليه ويرد لحزرته تاني مش هو اللي قال في إنجيل لوقة أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاعة واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب للضال حتى يجده وبرض رب المجد قال في نفس الإصحاح أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من وتسعين لا يحتاجون إلى توبة وبعدين أنت نفست وصية الرب وقال لحتهينك واللي لازم تعرفه يا سمعان إن ربنا يسوع بيحبك لأنك بتعمل كل عمل صالح يرضيه بتصن دايما وتسوم وتحضر القدسات وتتناول دايما وبتقوم من نوبك بدري وتشيل قربة المية والناس كلها دايما تصحيهم وتمنالهم أزيار المية خصوصا المرضى والعجالز اللي زي حالتنا وبترفض تاخد أي أجر عن عملك الصالح ده وبعدين بتروح تفتح دكان أنا حافل الدكان اشتغل دباغ في مصنع لباغت البلود بس انت عم يستص صلي صلي الضعفي وخطيتي انت وخدري صلولي من فضلكم صلولي انا الخاطر سمحني سمحني احبيبي يسوع سمحني سمحني شفت يا حبيبي أدئيه الراجل ده كان قديس وبار منفذ لكل وصايا الرب اللي قال إن أعترضك عينك فاقلعها خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار نفذ حبيبنا القديس سمعان الخراز وصايا الرب نفذها وهو مدرك تمام الإدراك لقول الحبيب الفادي من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها والخراز يا حبيبي وده أحد ألقابه لأنه كان بينقب بسمعان الدباغ وسمعان الخراز وسمعان الإسكافي نفذ بإخلاص كامل وصايا الله سمعان الخادم المتواضع رجل الفضائل كان بسيط وأكله بسيط يدوب يسد جوعه منكر ذاته شديد التقرب من الله بالصلاة والتزبحة والصوم والتناول من الأسرار المقدسة وعشان كل ده كان رب المجد بيعده لصنع معجزة من أكبر المعجزات اللي صنعها الرب يسوع على يد أحد قديسين وبعد أن اختار الإله القدوس راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الأنبى إبرقام بن زرع السورياني اللي خلال أربع سنوات تقريبا على اختيار بطرك جمعته الموده والمحبة بخليفة مصر المعز والمسيحيين طول عمرهم بيحبوا مصر أصلهم وحياتهم مصر وزي ما قال قدست البابا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هي وطن يحيا فينا وطبعا اختيار الرب للأب إبراهام مع جبش ابن كلس اللي عين وزير لجبيت الضرائب في وزارة المعز اسمها يا موسى انت عارف طبعاً اني شديد التعصب اليهودية دي هم؟ وكل اللي بعمله ده عشان في النهاية انتصر لشعب ابن اسرائيل شعب الله الموعود انا صحيح اعتراض الاسلام هم؟ لكن انت عارف يا موسى كله مصالح هم؟ وده مبدأي في الحياة مصالح عيشت للمصالح، مصلحتي فوق كل المصالح أعمل علشانها كل ما هو صالح لمصالحي أنا بس ولا إي رايك كلامك كل للصالح يا يعقوب يا صالح يا راجل المصالح يا صالح ومش من مصلحتنا ولا من مصلحتي ولا لي في الصالح إلا شيء واحد إن المعز لدين الله أصبح صديق للأنبى ابن زرعة بطرة النصارى فلازم نفكر في مهموز يطلع من نفوخ ابن زرعة وفي نفس الوقت نشعل المارحة والكراهية في قلب المعز ضد النصارى ونجيبها عليهم الكبارب الصالح يا موسى ومين الصالح يا ابن كلس يا صالح يا بتاع المصالح عشان كده انا عاوزة تنقب وتلخص وتمحص في كتب المصارحة كلها واتطلع للشوكة اللي اغرسها فضهت بزاعة وخلتها صارف مصر يضيعوا في شرب الميا ما دي يضيعوا في شرب السم سم زعاس قاتل يمحي كل ما قال أنا مسيحي عليها يا صديق الطيب يا صالح بس امهلني كام شهر كام ايه كام شر قولت بيومه كام ساعة انا مش عاوز الاسبوع اللي احنا فيه ده ينتري قبل ما تجيب لي الشوكة ونغرزها في ظهرهم <تصفيق> ونمحي اسمهم من تاريخ مصر من القاهرة قاهرة المعز يا, يا صالح شريدي رصاص ديريا يا يا بنتي علشان أفضل عن اتفضل اتفضل يا حبيب المسيح أنا <تصفيق> أنا حبيب المسيح ياريت تصليني علشان يا كيدا أنا أصلي لك يا ريت يا ريت أصل حتى الربع صلاحك وتفوك. ده دنت بالتواضع والمحبة اللي مليين قلبك تغبم كل أبناء المسيح وكل شعب القاهرة بيحبوك وبيحكوا عن زهدك وإيمانك كده انتهى تعالي منك أنا وإني وأدرش هذا لما الحبيب يتكلم عني تحكي عن عفريتى الخطيئة المهم المهم والدك كان اندراو سحي ايوة يا حبيبي المسيح انا صحيح سلام ربنا يعوضك عن تعب محبتك بالخير مش قادر اقولك كفاياك خدمة لنا انت تعبت خالص لاني عارف زي ما كل مريض وعاجز عارف انك بتقدم خدمتك سامرة جيدة يعرفك بيها كل مؤمن لأن السيد المسيح قال كل شجرة جيدة تصنع أصمارا جيدة وقال برضه فإذا من ثمارهم تعرسونه وإنت يا عم سمعان كل سمارة يا خطيتي يا خطيتي <تصفيق> <تصفيق> استنى, <تصفيق> استنى استنى يا سمعان الراجل أخذ اربط المايا وجري ربنا يبركك يا سمعان ما بيحبش حد يمدحك ربنا يبركك السلام السلام أبدأ به الكلام على كل الجالسين في حضرت ربي إنعام المعز لدين الله الخليفة الهمام. <تصفيق> أنت هتقول شعر يا بتكلص. ما تنساش إن الجالسين في مجلسه دلوقتي فيهم شوع يمكن ما يعجبهمش شعر. <تصفيق> يا مولانا الخليفة انا نقطة في محيط شعرك ومشعرك وشعريتك الجميلة احنا كلنا يا مولانا بنتعلم حكبتك وعلمك العزيز الغزير. انت بحر بحر يا مولانا الخليفة بحر فياض بيفيد ويفيد لحد لحد ما تغرقنا معاك <تصفيق> <تصفيق> لغاية ما تغرأنا معاك في بحر مجملاتك ومدهاناتك رحمنا يا عقوب يا بن يوسف يا يعني ايه مولانا خليفة اني بنافق عظمتك خاشة خاشة لله انا انا بس بعبر عن احترامي وتبديل عظمتك خفزك الله خفزك الله طبعا يا عقوب اعد أعدوا خلينا في المهم بعت يا وزير جعفر الان ببرقام البطريرك علشان يحضر مجلسنا مع العلم والهدباء أرسلت له يا مولاي وهو عارف كويس إن مجلس مولانا بيجمع رجال الدين من كل الطوارئ للمناقشة وتبادل قراء بلا غضب أو خصاب وده طبعكم يا مولاي بتدي الفصة للكل يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية كاملة من غير ما تغضب بل بالعكس صدرك يتسع لسماع الكل وبتحترم رأي الكل حتى ولو كان مخالف لرأيكم <تصفيق> معرفناش يا وزير جاثر بطرك النصارى حيقدر مجلسنا ولا حينهرب زي عادته؟ اعتذر اعتذر لان عندهم صلاة عشاء. انت عارف يا مولاي الحليفة ان صوم الميلاد اللي بيسموه قبل عيد ميلاد المسيح حيبدأ بعد حوالي عشر فيام في <تصفيق> الحكاية مش حكاية الصلاوات والصوم يا مولاي الحقيقة ان ابتصاره راجل مغرور متكبر متعالي وكمان بيخاف يحضر مجالسنا لا يتذني وما يعرفش تجاري تجاري علمنا ومعرفتنا يا يعقوب يا يعقوب حرام عليك بطل اشترى الراجل بقاله يجي اربع سنين مرسوم بطريرك على الكنيسه وما شفناش منه غير كل خير ومحبة وزع كل املاكه على الفقراء والمحتاجين علشان يعيش في حياة الزهد والتقشف وهو جالس على كرسي البطريرك بس عمره هو وكل النصارى ما هيصلوا درجه علمنا وايماننا بكتبنا المقدسة وانا بتحدى وتحدى كل اتباع المسيح ان ابن زرعه يجي مجلسنا وما عاد اي حد بالركالته وانا معايا صديقي موسى العزيز ونتجادل نتجادل في مجلسكم يا ريت يا ريت يثبتوا المولانا الخليفه ان دينهم وكتبهم دين حق وكتب مقدسة وان قدموش الحجة والدليل على صدق دينهم مولانا الخليفة يحكم عليهم ايوه يتركوا الدين المسيحي لبطوان او يتركوا البلاد المصرية ويهدروا لبلاد تانية او الابادة الابادة بعد السير والروح فكرة انت نصيب وداهر يا ابن كنس انا نقطة لمحيط حلمكم الواسع يا عظمتك يا جناب البابا الوفور الام برآم ابن زرع انا تمتح حضورك لمجلسنا ومعاك احد الاسقفة لتتحاور مع ابن كنس وانا كل ثقة انها تكون مناقشة مفيدة في جو تسود المحبة والحرية وانا حضرت يا مولاي ومعايا الانبا ساويروس ابن المقطع قصقف الاشمهين <تصفيق> <تصفيق> عارفه مش ده اللي بتقولوا عليه انه بيكتب سيئة للبطاركة وانه الايه عالم كبير اهلا اهلا يا سيساويروس يا عقوب ابن كلس انا ارفض انك تسخر بحد هوك وقعد واسمع وجادل وراقش بأدب واحترام فاهم؟ حاضر يا بابلالي احترام يا ابن حاضر اتفضل يا جناب الباب الوقور ابدأ منظرتك ليعقوب ابن كبس وصديقه موسى او امنح رفيقك الانباس ويروس بن مقفع الكلام اتفضل يا انباس ويروس ربنا يباركك ويمنحك الشكمة الالهية اسمح لي يا جناب الخليفة مش من منيلاقك اني اتحدث مع يهودي في حضرة الخليفة ايه دا ايه دا دي ايهانة انا احتج يا مغاج صويروس بيتهنك شعب يهودي بالجهل ما تغضبش انا مستعد اقدم الدليل على جهلك ما تغضبش يا موسى ولا انت يا عقوب الحرية مكفولة لكل واحد يعبر عن عقدته ويقدم رأيه ودليله اعوده اتفضل يا أبا سويوس قدم دليلك مش أنا اللي استنتجت يا مولاي الخليفة لكن نبي عظيم نال قرامة من الله هو الشاهد عليهم نبي عظيم مين هو النبي الشعياء النبي اللي قال عنكم الثور يعرف قانين والحمار معنف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم <تصفيق> ده كلام أشعياء النبي يا موسى <تصفيق> سكت ليه <تصفيق> <تصفيق> ما تتكلم يا عقوب يا ابن كل استكدت ليه أيوة يا مولانا الخليفة ده كلام نبينا أشعياء هادي <تصفيق> نبي عظيم من أنبياءكم أعلن أن الحيوانات بتفهم أحسن منكم <تصفيق> قول الآية اللي قلتلك عليها يا عقوب دي وقتها دلوقتي دي, دي وقتها اسمح لي يا مولاي مولاي الخريفة جهدوني في الكلام اتفضل يا عقوب هتقول ايه ايوة حول في آية في انجيلهم انجيل مادة اهل اسمح لي الله خبرتك اهل اسمح يا مولاي اسمعوا يا حضرات الجالسين في هذا المجلس المسيح بيقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل فكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم صح طبعا يا ابني كلمه احنا بقى عاوزينكم تثبتوا لنا ان ايمانكم صح ودينكم وانجيلكم دين حق ايوه يا بابلاش اثبتوا لنا صحه كلام انجيلهم والبطرس وقف عليهم الاقاب لمطلان دينهم وده يتم ازاي يا ابني كلمه ايوه بيتم ازاي يا ولدي النقطه دي بقى دي على شارع المثيره الجديدة البولان والعجز بناها اللي هي مدينة القاهرة لو كان كلام الإنجيل صحيح فتكون فرصة زاهية نزح بيها الجبل عشان نوسع المدينة ونزيد عمرانها ويرسب موقعها أروع إذا كان النصارى بإيمانهم اللي قال عنه المسيح صحيح ينقل الكبل من مكانه والبعديوش <تصفيق> بأدلهم وعقدتهم باطلة إما يتركوها أو يرخلوا عن البلاد أو الإبادة الإبادة بحد سبيل كلام معروف قلت إيه يا مبادرآ نفذوا كلام إنجلكم أول هأذر أمري بتنفيذ كل اللي قال عليه يا عقوب اللي كنست قلت ايه الديني مالة ورب الخير يصنع الخير ويحمي كنسته في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك هو دا الان وقت مقبول هوذا ذا الآن يوم خلاص أيوة يا حبيبي زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته التامية الأهل كورنثوس إصحاف ستة هوذا ذا الآن يوم خلاص الشيطان ابن كيلس وضع الكنيسة في امتحان صعب وهو يجهل إن رب الكنيسة الممتصرة هو منقذها من كل الأخطار والصعوبات والديقات اللي بتواجهها معلنة انتصارها على كل أعدائها في كل زمان وفي كل مكان في صبر كثير في شدائد في ضرورات في دقات، في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب في أصهار في أصوار ورجع قدست البابا الأمب إبرقام بن زرعة رجع لدار البطرياركية اللي كانت وقتها موجودة بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة رجع حزين مهموم مرتبك الفكر لكن كل الهموم اللي ملت نفس الأمب إبرقام ما أفقدتوش إيمانه برب الكنيسة المنتصرة كان بيؤمن بيؤمن إن هناك طريق للخلاص سيصنعه الرب. يا سقفة الكنيسة الأخبار الأجلاء، يا كهنة وآخنة ورهبان كنائس مصر، أنا حكت لكم كل اللي حصل. يا عقب بن يوسف ابن كيلس، أقنع الخليفة بتدابير الجهنمية عشان كده. كل شعب المسيح عليه أنه يصوم ويصلي يرفع قلبه للإله القدوس طول الثلاث أيام المهلة لطلبتهم من الخليفة ليترائف الله علينا بنعمه ويهيئ لنا طريق النجاح وعمر أولاد المسيح المؤمنين ما يخاف الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعي أنتما اتطلب إلي الأسرار ليأخلوا لهم مضايقي وأعدائي عصر وصفته إذ نادل علي جيشنا وقلبي إذ قامت علي حرم إذن أمام في الغزم في السكفية صرخت عند ذي قطيف في بطن هوية وضعني الموت وأنت تخلصني حبثني المتغلب بالشروب ومن يديه تنقذني يا رب يا رب امضع في وخطيتي اتأدم انا باسمك القدوس واطلب اليك يا صلى خلاصي بدي يدك عاون عشان يتخطى لك يا رب بقلبي ضعيف برفع صلاتي بصوت الواهم الضعيف إن كان عدو الخير أرد شعب الكنيسة الشر فإنت قادر يا رب أن تنصر المؤمنين على أشرار الظلام يا رب ساعد أبو يا البطرياء الكهب أبرها أن يقود شعبا في النصر والسلام يا ملك السلام ملك السلام عاطب سلامك لأن كل شيء أعطيتك نلقى إليك يا الله يا مخلصة لأننا لا نعرف آخر سؤالك اسمك القدوس والذي ندوه احيي نفسك رب بروحك القدوس قم أن يهرب لنا وليتفرق منها وليهرب من قدام وكهي كل من ختي اسمك قم يا مجزی الله پلعام مجدا و اقرام من البطول و لده ایله مان وما ما لكن و ما تخافش ام ما تخافش الراع الامین دموعك اللي سكتها تتنسي المعلقة مع الأصوان والصلوات اللي قدمتها أنت وشعبك مش هتتنسي قوم دلوقتي واخرج من باب الدرب الحديدي اللي بيوصل للسور وعند خروجك منه هتلاقي قدامك إنسان بعين واحدة تشاي القرص مايك وهو عين شيرك للي هدعمه سلام رب السلام يسوع المسيح يكون معك ومع شعبك يا رأوه تعالى يا حبيبي تعال يا ابن اعقل معايا هنا في صحن كنيسة العدلة ومنور. نور انا وانت لوحدنا قدام مذبح الله المقدس بالكنيسة المعلقة بس انا عبد خاطئة خدست الباب يا سمعيان انا حكيت لك كل اللي قلتهولي والدة الاله في الرؤيا اللي حتمت بيها انت نفس الشخص في نفس المكان بنفس الموسطات اللي حددتها العناية الالهية عن طريق سيدة السمائيين والأرضيين اربط المية وسامحني العين الوحدة انت الاختيار الالهي اللي حتم على قديم المعجزة ارجوك ارجوك للمرة الخمسة قول لي انت مين وحكايتك ايه انا اختر خطاع يا سيد اختر خطاع لكن مدام أم النور هي اللي حكمت علي إني أقندي الواجب الحصيد ده أنا نفسي تحت خدمتك يا زيد أنت زيد نباركة الكنيسة إنما أنا إيه ده أنا حدة إنسان ضعيف بشتغل في تبغت الجلود هقوم كل يوم بادري قبل شغلي ببلغ البتي بالمية وزحها على كل الشيوخ والمرضى أكلت أكلي أقلب بالعليل وليلي كله بقضي في الصلاة خطية كبيرة أنا سبعاني الخراص خطية كبيرة لقيت الهيل دي الهيل اللي قدانا الدهيل العبد الهار صاحبها في يوم من الأيام يا في مجد المجد يسلط شهيق النور شهيق نور النور شهيق من طالما صوت العذراء مريم وتلقاها الفادي يسوع المسيح نور إله عظيم تبجدك يا ربي المجد اسمك يا خالقي وابو خلاصي المجد لله في الأعالي أسجد وحيى باب اسمك القدوس وباشيرت أيها البطريرك القديس تقدر تروح وتقابل خليفة ومعك سمعين وسمعين هيقولك ازاي هيبنئن الجبل بنعمه الله آمين يا ابونا يا قدسة البابا أركوك تكتب حقيقة أمري طول أيام غربتي على الأرض أركوك يا سيدنا أركوك أوعيدك يا قديس بمعين هتسعد الجبل يا ابونا المكرم وحتأخذ مع قداستك رجال الدين والشمسة والأرخنة وكل شعب المسيح والكل يشيل الآلهين والصبار ويشيل الشموع الطويلة أو تكون مليانة بالبخور واطلب من الخليفة انهم يطلعوا معك من وانا الظهر هكون مراك احنا نقف على وهم يقف على نحية التانية من الجبل وبعد ما قدستك تقدم الأسرار المقدسة ترفع صوتك مع الجميع مرددين كريا ليسون ربعمائة مرة وبعد كده تسكت يا قدست البابا للحظات وتسجد أنت والكهنة قدام الله ثلاث مرات وفي كل مرة تقف فيها بعد السجوط ترشب الجبل معلامة صريق وحتشوف مكتب الله المهم ترفع صوت قبستك والجميع من خلفك يردده ربعوبيت مرة كريالا يسون Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, Kirei son, شايف يا بيتهم يا موسى عم بليل النصارى يقولوا كيني يا لاي شوكيني ولا ولدها على فحاضر فحاضر جدا شايف شايف خليفة واقفة والوصولة بيديوا جايف رعاب النصارى حقير النهارة هم مسكتوا ليه خلصوا كريالايسون والجبل ثابت زي ما هو ودي الوقت بعد ما صلينا كريالايسون 400 مرة هعمل ايه تلقى صوتك مع جميع مرددين كريالايسون 400 مرة وبعد كده تسكت يا قداسة البابا اللحظات وتسكت انت والكاهنة قدام الله ثلاث مرات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 وأرسم الجبل بالامة الصليب باسم الآب والإد والروح القدس الاله الله واحد آمين illaillaillaillailla �� مش معهود مش ممكن دي yup وكذا. معجزة الجبل بيتحرك بينزل وبيطلع وبحكوا النطوع الجبل فوق بتدان الشمس من تحت بيتحرك بيتحرك معجزة معجزة حسيم هو ضابط في غلاء يا ثلاث الضابط أسبابكم أن إيمانكم هو إيمان حقيقي عرجوب يا ثلاث الضابط كفاية تحريك الجبل لحسن حياتي في قبيلة كفاية كفاية عرجوب يا سمعان يا سمعان يا سمعان هو سمعان فين سمعان راح فين يا أبايا كانت القديس اللي كان واقف ورايا راح فين القديس أبو عين واحدة كان واقف وراك خدستك لحد ما ابتدى الجبل يتحرك وحضرت المعجزة لا إله اختفى وما حدش عارف اختفى الزعي وراح فين المجدل اسمك الكدوس يا رب المجدل اسمك الكدوس يا رب يا قدست البابا يا أنبا برآه دلوقتي لك أن تطلب مات الشاب ألا تزهونك في الحال مطلوب شغل أن الله يطيل في حياتك ويمنحك النظر على الأعداد لازم يا قدست البابا أنا مصر اطلب ما تشاء. أنا نفسي يا مولاي الخليفة إن عيد بلاي كنيسة القديس مرتوريوس أبو سيفين ببابليون لأن بعض الصوفة هدموها واستعملوا الباقي منها مخزن أصد وكمان نفسي أرمم جدران كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة كل أوامرك مجادة وحأمر أن تصرف كل نفقات اللازمة من خزانة الدولة أن أخذ من جناب الخليفة مرسوم البناء والترميم واللي هنبدل الكنيسة قابل أنه يساعدنا لحد ما نتممها، وهو غير محتاج لمال العالم لك كل ما تريد ها يترى في ضل بطني. نفسائي، نفسي. هو مين ولا جبولك حال؟ ها تجيبولي. يا ريت يا جناب الخليفة يا ريت. والملئ فوش النهاردة. كل شعب المسيح يعرف ويذكره. واتبارك باسمه. كل شعب المسيح النهاردة وبوكرة وفي كل مكان. حيذكروه بكل الخير ويطلبوا شفاة طبعا كل شعب المسيح حيذكر القديس العظيم سمعان الخراز بكل الخير لانه وعلى يديه تمجد رب المجد وصنع اكبر معجزة على الارض وهي نقل جبل المقطم. حنذكر القديس بكل الخير ونطلب شفاعته وتمر السنوات العامرة بالإيمان والمعجزات إلى أن جاء يوم اكتشاف رفات القديس سمعان الخراز ففي مطلع عام 1989 ميلادية رتبت العناية الإلهية أحد الخدام المهتمين بالبحث والذي يهتم بالبحث عن رفات القديسين والشهداء المدفونين بمصر القديمة أن يبحث عن مكان دفن القديس سمعان الخراز وكان من أروع النتائج التي أرشدته إليها معونة الرب هي أن القديس العظيم في الإيمان سمعان الخراص مدفون في مدافع تسمى الحبش بمصر القديمة وكان من أهم المراجع التي اعتمد عليها هذا الخادم في بحثه سينكستاريوم 19 أبيب نياحة الأنبى يؤنس العاشر الباب الخمسة في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1085 للشهداء 12 يوليو 1369 للميلاد تنيح البابا يؤنس العاشر ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراص وفي كتاب تاريخ البطاركة للأنبى يساب أن البابا يؤنس العاشر تنيح ودفن بمدافن الحبش بجوار قبر الخراص وكذلك أيضا تنيح البابا غبريال سنة 1094 للشهداء 1378 للميلاد ودفن بالحبش بجوار الخراز كما ذكر السليكسار فكانت النتيجة الهامة لهذا البحث أن القديس سمعان الخراز مدفون بمصر القديمة بمدافن الحبش بجوار اثنين من الاباء البطاركة القديسين بركة صلواتهم تكون معنا آمين ومدافن الحبش بمصر القديمة بجوار كنيسة السيدة العبراء ببابليون اليون الدرج هي نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف رفات اكثر من 13 قديسا من بينهم اباء بطاركة وانبوبة بها رأس طفل شهيد وجسد القديس سمعان الخراز هذا وقد سلمت نسخة من هذا البحث الى قداسة البابا المعظم الانباشنود الثالث شمل تقريرا كاملا عن كيفية اكتشاف وتحديد شخصية صاحب هذا الجسد والملابسات والرؤى والظهورات التي صاحبت ذلك وقد قام قداسته حافظه الرب بدراسة متأنية للبحث، ثم أعلن قداسته اعتماده واعتماد أن هذا الجسد هو للقديس سمعان الخراص ناقل جبل المقطم، وقد أعلن ذلك خلال اجتماع قداسته بالأباء كهنة القاهرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 7 يوليو عام 1992، ثم أمر قداسة البابا. بتوزيع الجسد ليكون على ثلاثة كنائس فقط هي كنيسة السيدة العبراء ببابلون الدرك كنيسة السيدة العبراء المعلقة كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطب وعن معجزة نقل الجبل جسد خداسة البابا الأنبى شنود الثالث كل هذه المعاني في قصيدته إلى الكنيسة نقتطف منها بعض الأبيات. نابواب الجحيم سوف لا تقوى عليك. فاطمئني والسليح إنما المصلوب معك. اسألي عهد المعزي فهو بالخبرة يعلم. اسأليه كيف بالإيمان حركت المقطم جبل قد غز منك. وإذا شئت تحطم أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم بركة صلوات هذا القديس العظيم سمعان الخراز تكون معنا والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباو المعظم البابا الأنبى شنود الثالث ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين آمين.